فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين